ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أنثى لهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثنتمهم فشدوا الوثاق فإن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 فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمسالها ذلك بأن الله مولى الذي ومن الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي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 انشئن صفان ولهن فيها من كل استبرات ومغفرتهم من ربهم كمن هو خالد في النار وشقوما ام امينا فقطع امها وامنهم من يستمع اليك حتى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ نَاؤُوا تَعَالِمَ ماذا قَالَ آنفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ قَضَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَل لَّهُمْ عُنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن نُطِحَ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْكَنَكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ اذْكُرْ فِيهَا الْقِتَالَ وَأَرِنَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ رَأَيْتَ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 أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرئوا ما نزل الله سمطيعهم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون ذاهم ذلك بانه اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان من يخرج الله اضغانه وَلَ نَ شَاءُ لأَرنَاكَهُم فَلَافتَهُ بسناَاهُ وَلَ تَعرفِفَّهُم في نَحن القَول وَهُ يَعلمم أَنادَكُمْ وَلَ نَبِل أنَّكُمْ حتىَ نَعلمَ جاهِدِينَ بِكُمْ وَصَّابِينَ انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِن بَعْدِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَا يُضَارُّ شَيْئًا وَسَيُحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ يَا أيها الذين آمنوا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 إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضراركم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله